ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون فَلَقَالَ إِن سَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٍ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُم فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن رب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 شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات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 وَالقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارَ وَسُبُلَ الْلَّعْلَقُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ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 اموات غير احياء وما يشعرون أيان يبعثون الهكم اله واحد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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة.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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْذِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشْرِكُونَ فِيهِمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ تَتَوَفَّى فَهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَمْ قُضِيَ هِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ إن الله عليم بما كنتم تعملون، فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلا بسمس وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة قيرا ولن يعمد أرو المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما فَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيْبِينَ يقولون سلام عليكم ادخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي يا امر ربك كذاك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فَعَلَ الذين من قبلهم فهل على الرسل إِلَّا البلاغ المبين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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ من يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ اكترى الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه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 دنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْ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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاقِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمِينَ سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَ علون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فانيا فارهبون وله ما في سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الدين بروفا إلي هيتجارون تم اذى كاشفى بروفا إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا, ليكفروا فروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُس ألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم موسى وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ا يمسكه على هون أم يدسه في التراب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 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظلمهم ما تَرَكَ عَلَيْهَا من دَابَّةٍ ولكن يُؤَخِّرُهُمْ ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا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 أيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَذِيْنِ عِمَّةَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَم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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والبصر والأفِيدات لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى؟ غير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 فِنَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاسًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سراب تقيكم الحر و فَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمنون يُذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تُمَّ لَا يُذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُقَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ وشركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا إليهم القول إنكم لكاذبون والقوا إلى الله يومئذ نس السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددت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 فلا نحيينه حياه طيبه ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان ايه وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُوسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ أَصِلِيُّ ثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم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 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة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 فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه الى غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ولكن اصبحت افضل وَلَا اجل لِمَا تَصِفُ افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من ترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في دنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا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 وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَصَبِرْ وَمَا صَبَرُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِ ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتقوا الذين هم محسنون